لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م و للعلوم ه والأرض ي تقوم ا ل س ا ع ة يومئذ ي خ س ر ا ل م ب ط ل و وترى ن ا م ي ة 「私たちは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思 و を語るのは私 م 思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私の思いを語るのは私を語い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 「こいつらを見つけたのはこのように」 「かわいいかわいいか ن い س ا ك س م いかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいかわいいか ا いいかわいいかわい ب أ ن ك م اتخذتم آيات الله ز و ا و ر يخرجون ت ك م فاليوم م الحياة الدنيا فاليوم لا ن ه ا و ل ا هم ي س ت ع ب و ن فلله ا ل ح م د ر ب ا ل س م ا ا و ورب ت ا ل أ ر رب ض ا ل ع ا ل م ي ن و ل ه ا ل ك ب ر ي ا ء في ا ل س م ا و والأرض ا ت وهو العزيز الحكيم